يديكي بي ذكرك يديكي يديكي وكل روحي الى روح ما كذبته يد وكل دقات و أتد يجير نفسي فاشتكي الوهنى تبغي بصيصا هنا ترجو النجاة هنا أتد يجير نفسي فاشتكي الوهنى تبغي بصيصا هنا ترجو النجاة هنا فلا ترى غير أنوار الهدى سكنا وعند أعتبكم يا ربي تنسدلوا ان ان ترى غير انوار الهدى سكنا وعند ان يا ربي تنسدل وعند اتيكم يا ربي تنسدل الناس تستمح حين تستروا وكل روح ما تدسد وكل دقه هو يجنو وابل الاشواق تشتراي ويلهى روحي ونوري واشتهى نقي ضياع عقلي يا رب هالبيت والفنقي خيناها روحي ونوري واشتهى نقي ضياع عقلي في الفلق اغث عبيدا في زحمة الطرق اغث عبيدا جفف في زحمه الطرق لولا رضاك لا اوهت عذمه هنا عين نور لولا رضاك لا اوهت عذمه هنا you go to my ما قدرت اوجعك احنه واجبه وبالاشواق تستاهلو بذكريك النفس جت وكل روح ما كد تسكنه وكل